ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر 124. وأنت أرحم الراحمين 125. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين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 ظل ما تأله ألا إلاك إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات ما ألا تأله إلاك إلا أنت سبحانك إن الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجئ المؤمنين وزكريا ابنادى ربه رب بِلا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ وَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إن